بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين واقع والسماء اذا تلحق انكم لفي قول مختلف يوفك عنه من افكت قتل الخراصون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 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فارب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون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 فَإِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَذيرٍ مُبِينٍ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمُعَذِّبٍ